الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أم بكم عمي فهم لا يرجعون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 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ معرضهم على الملائكة، فقال أميؤل بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.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 فَلَمَّا آنَبَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 يا بني إسرائيل اذكرون إمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وأوفوا بعهدي أوفى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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ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 ادعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَتَ اسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكبرون يقرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.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 عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طرخوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقوا 35. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 36. ولقد علمتم الذين تذو منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسيب، فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين.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 ويأتخذنا قَالَ <هزوا> قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا يَذِكُرُونَهُ <تحدثونهم> بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظن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 كَتَبَت اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أياما معدودة قل أت إِنْ تَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَم تَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت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 وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَا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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَغَاثُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 118. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 119. ببعض الكتاب 119. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 فَإِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَاءُ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد يَقُولُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا يستحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. ثَمَشْتَروا بِهِ اَنفُسُهُم اَن يَكفُروا بِمَا اَنزَلَ الله بَغَيًّا اَن يُنَزِّلَ الله مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ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 من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.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 توم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم. فورا خذوا ما اتيناكم بقوه واسمر خذوا ما آتيناكم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 كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم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 117. والله عليم بالظالمين 118. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 119.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 ناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهوت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ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 الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم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 تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب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 117. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض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 الذين آتيناهم الكتاب يكلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْرِينَ عن نفس شيء او ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب بُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَاوَعَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَنَّهُمْ أَتَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ما عيل أوطه ربيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب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 طره إلى عذاب النار وبس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقب. بَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا وَتُب عَلَينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثَ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 قَفَلَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْ تَعْبُدُونَ من بَعْدِي إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإس آق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونه دل أن صارا تهتدوا، والبل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ULU AMANNA BILLAHI WA MAA UNZILA ELEYNA WA MAA UNZILA ILA IBRAHIMA WA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 وَإِنْ تَنَوَّلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِفْغَةَ الظَّالِمِ وَمَنْ أَعْ Senu min أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعمل أوباء الأسباق كانوا هودا أو نصارى ألا أنتم أعلم أم اللّه؟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 لَنْ حَامَ كَسَبْتَ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ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 متون وسطل لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون رسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنع لَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ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 117. فلنولينك قبلة ترضاها 118. فولي وجهك شطر المسجد الحرام 119. وحيثما كنتم فولوا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 وَلَقَوْمٌ بِتَابِعٍ قِبَلَ تَبَعَ وَلَئِنِ التَّبَعَتَ أَهُوَ أَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ يَنْظَارِمِ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 وَمِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِضِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلٍّ ذَافَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق قم لربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فوان لوجهك شكرا المسجد الحرام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 118. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 119. كما أرسلنا فيكم رسولا من كم يكلوا عليكم آياتنا ويزككم ويعلمكم الكتاب والحكمة.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 ya ay yehlileri, amin, isteginizle sabır ve salatayla. 119. من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ve الْخَوْفِ bir şeyimden kafü الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ve ve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 بِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوع فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين تومون ما أنزلنا من البيانات والهداة بعد ما بين الناس للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت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 114. والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 115. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب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 تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسلام سوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ند تبع ما ألفنا عليه أبنا، أَو لَو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا شَيْئًا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 الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يكتمون ما أنزل اللَّهُ من الكتاب ويشترون بِهِ ثمنا قليلا أولئك ما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 ихم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلال تفيهدا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 وَنَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذوي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وَآتِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 فمن فِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمنع تدابع ذ فَلَهُ فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياأول الألباب لعلكم تتذكرون. 118. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 119. فمن بد بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 117. فمن تطوع خيرا فهو خير له 118. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 بِرَّ اللهِ عَلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان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 صيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها.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 كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْغَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفًا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 أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 118. وإن الله يحب المحسنين 119. وأتم الحج والعمرة لله 110. فإن أحصرتم فما من الهدي ولا تحلقوا حتى تَيبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا او به اذمر راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 فَذَكُرُوا اللَّهَ إِنَّ الدَّلْمَ الشَّعْرِ الْحَرَامِ وَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْقَالِمِ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 دنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا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 وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْتَعَجَلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْتَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَالْمَالَ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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا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 الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله تُرجع الأمور سل بني إسرائيلكم آتيناهم من آية بينه، ومن يبدي نعمة الله من بعد ما جاءت، فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وَاللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أُوتوه من بعد ما جاءت هم البينات بغيا بينهم، فهدا الله الذين آمنوا لما ختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله e lâ yes ألونك ماذا يمفقون قل ما أنفقتم من الخير فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرروا يَسْتَرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ yes.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 راجو اهل لي منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان تقطع، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.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 ألونك عن الخمر والمسير قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس وإسمه أكبر من نفعهما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 منة خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن شركيو وللوعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه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 لون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بني انفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهم ان تمن ما خلق الله في ارحامنا ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعلتهن احق بر صدقن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهُنَّ مِثلُ الذي عليهنَّ بالمعروف وللرجال عليهنَّ درجة 112. والله عزيز حكيم 113. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 114. ولا يحل لكم أن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 فَإِنْ طَلَقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيَّتَ رَاجَعَ إِذْ ظَنَّ أَنَّ, إن, أن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ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 واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تؤعدوه سرا ولكن لا تؤعدوه نسرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقروا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والله يقبض ويبسط واليه توجع الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من الماد قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستة في العلم والجسم والله مملكه ما يشاء، والله واسع ناليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي.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 مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 قال بل لبثت مئة عام طَعَامِكَ إلى طعامك وشرابك لم يتسنه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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طُمَّ إِنَّ قَلْبِي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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَد أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُم مِن نَفَقَةٍ أَو نَذْرُتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ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 الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِن تِظَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله